ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين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 فإنه نزله على قلبك بإذن الله, بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكا وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين الله